إثنى عشر، استمع الحوار وأعده، ثم اقرأه واكتبه في دفترك أهلاً وسهلا أي خدمة؟ أريد أربع بيضات وكيلو من الدقيق وعلبة من الحليب تفضلي أريد أيضاً العصير والسكر كم كيلو تريدين من السكر؟ نصف كيلو وكم علبة تريدين من العصير أريد علبتين من العصير من فضلك تفضلي هل تريدين شيئا آخر نعم أريد الشوكولاتة وكم المطلوب المجموع سبع عشرة ليرة تفضل هذا هو المطلوب شكرا